الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م د الحمد ا ا لله ل ل م رب ع ي ن و ا ل ص وأصحابه صلى ل والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين قلنا في الدرس الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة والثلاثين ا ة وهو أجمعين من عمره بأن في في وبعد بناء ا ل ك ع ب ة بعامين حبب إ ل ي ه الخلاء فكان يتحنث والتحنث إ ز ا ل ة الحنث وقيل في ا ل ر و ا ي ة في ر و ا ي ة الصحيحين كما فسرتها ع ا ئ ش ة بالتعبد والتحنث ع ا د ق د ي م عند قريش حتى أ ن أ ب ا طالب قد ذكرها في شعره قال وثور ومن أ ر س ى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل هذه جبال في م ك ة ثور و ث ب ي ر جبال وراق لبر يعني يرقى ليعمل البر ويتحنث في حراء ونازل راق ونازل يعني يصعد حراء وينزل كان كثير من الناس يتحنث والمتحنث هو الذي يطعم الطعام للمساكين وينقطع ل ع ب ا د ة ربه وهذا كان موجود عند العرب في جاهليتهم غير أ ن تحنثه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان مختلفا كما قالت ع ا ئ ش ة يتحنث الليالي ذوات العدد وهذا معناه أ ن ه يمكث ف ت ر ة هي شهر كامل لكن الشهر الكامل لا يكون منقطعا شهرا كاملا ذوات العدد ي أ خ ذ ف ت ر ة في الغار ويرجع إ ل ى م ك ة ي أ خ ذ زاده ثم يعود إ ل ى الغار حتى يتم الشهر والشهر الذي كان ينقطع فيه على مدار ثلاث سنوات م ت ت ا ل ي ة هو شهر رمضان عمر سبعه الاتي س ن ة مشى شهر رمضان من عمر سبعه الاتي سنه ثلاث سنوات ا ل أ خ ي ر ة ثلاث سنوات ينقذ شهر كامل ذوات العدد فيها ينقطع تردادا بين غار حرائي وبين م ك ة حتى أ ت م ا ل أ ر ب ع ي ن في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة التي أ ت م فيها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر ب ع ي ن س ن ة مكس س ت ة أ ش ه ر تكون رؤيته ص ا د ق ة و ت أ ت ي كفلق الفجر وكفلق الصبح ما ر أ ى رؤيا إ ل ا وجاءت ص ا د ق ة س ت ة أ ش ه ر فلما أ ت م أ ر ب ع ي ن س ن ة و س ت ة أ ش ه ر و اثني ع ش ر ة يوم ا منها جاءه جبريل في الغار متى جاءه اختلف أ ه ل السير في ذلك و قد رجحنا أ ن هذا كان س ن ة س ت م ي ة و عشر ة م ي ل ا د ي ة و كان هذا في شهر رمضان ورجحنا أ ن ه ل أ ن ه أ ص ل ا جاءه قال يوم يوم ا ل ا ث ن ي ل يوم ي ولدت فيه ويوم أ ن ز ل علي فيه يوم إ ث ن ي ن لما انتج سنه س ت م ي ة و ع ش ر ة م ي ل ا د ي ة الاثنين يوم الاثنين واجع إ م ا س ب ع ة رمضان و إ م ا أ ر ب ع ه عشر رمضان و إ م ا واحد وعشر رمضان ونحن رجحنا أ ن ه كان في واحد وعشر رمضان لقوله جل وعلا إ ن ا انزلناه في ل ي ل ة القدر و ل ي ل ة القدر ل ي ل ة و ت ر ي ة فاستبعدنا السابع من رمضان والرابع عشر من رمضان ل أ ن في ا ل ق ر آ ن شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن و أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن ابتداؤه يعني ابتدا نزول ا ل ق ر آ ن في رمضان و في رمضان في ل ي ل ة القدر فلذلك كانت في ا ل ح ا د ي ة والعشرين بعد ما دعا ا ت م في الغار كم عشرين يوم ل أ ن ه من أ و ل رمضان هو يدخل الغار وتاني لا ياتي الغار إ ل ا العام الذي ش ن و إ ل ا العام الذي بعده في هذه ا ل س ن ة في واحد ع ش ر ي ن رمضان جاءه جبريل على غير توقع من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ا ل إ ي م ا ن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وما كنت ترجو ان يلقى إ ل ي ك الكتاب إ ل ا ر ح م ة من ربك فجاءه جبريل هذه ا ل ل ح ظ ة تعتبر أ ب ر ك ل ح ظ ة في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة منذ أ ن خلق الدنيا إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة أ ج ل ل ح ظ ة و أ ش ر ف موقف و أ ع ظ م س ا ع ة س ا ع ة أ ن نزل النور إ ل ى ا ل أ ر ض ليعم العالمين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فلا ينقطع مدده إ ل ا بقيام ا ل س ا ع ة و إ ن ه الدين الخاتم الذي شرفت به ا ل إ ن س ا ن ي ة وشرف به العالمين حتى أ ن سواد بن قارب رجل من, من العرب يقول في يوم البعث قال كنت نائما وكان كاهنا عنده جن يتعامل مع الجن فجاءه جنه وقال له وقم والحق ب ا ل ص ف و ة من آ ل هاشم وليس مقدامها ك أ ذ ن ا ب ه ا حتى أ ن ه قام فزع في تلك ا ل س ا ع ة جاء جبريل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أ ه ل السير في ا ل ه ي ئ ة التي جاء بها جبريل هل جاءه في, في صورته التي خلقه الله عليها له س ت م ئ ة جناح ت س د ما بين المشرق والم غ ر ب المهم أن الملك جاءه أن جاءه الحق وقال له ما تعلمون ا ق ر أ قال ما أ ن ا بقارئ فضمه حتى كاد أ ن ينقطع نفسه وفي هذا الضم د ل ا ل ة على إ ظ ه ا ر ا ل ش د ة و ا ل ق و ة وبيان أ ن ا ل أ م ر جاد و أ ن ا ل أ م ر ليس ب ا ل أ م ر ا ل ه ي منذ ا ل ب د ا ي ة سيواجه في هذا ا ل أ م ر وفي هذا الطريق من المخاطر ما سيواجه ثلاث مرات وقال له ا ق ر أ باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق اقرا وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم ثم ذهب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورجع إ ل ى م ك ة وعليه أ ن يتم الشهر وبقيت في ا ل شهر كم ت س ع ة أ ي ا م لكنه للروع الذي دخله و ل ش د ة الملك وهذا الضم فيه ب ا ل م ن ا س ب ة ما فيه فيه ا ل إ ع د ا د و ا ل ت ه ي ئ ة الضم معناه ا ل إ ع د ا د و ا ل ت ه ي ئ ة وفيه أ ن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى جهد فذهب وقال ل خ د ي ج ة رضي الله عنها و خ د ي ج ة ا م ر أ ة غير ع ا د ي ة خ د ي ج ة ا م ر أ ة غير ع ا د ي ة جاء ا ل ن ب ي ص ل ى الى ل عليه وسلم ل ه إ خ د ي ج ة وشكا اليها قال يا خ د ي ج ة لقد خشيت على نفسي قالت له كلماتها التي هي ك أ ن ه ا من نور تدوي وتجلجل إ ل ى أ ب د ا ل آ ب د ي ن كلا والله لا يخزيك الله أ ب د ا والله د ي م ر يا خ ي انك لتصل ا ل ر ح م ة وتحمل الكلا الكل الضعيف ي س أ ل و ن ك عن ا ل ك ل ا ل ة الكل الضعيف إ ن ك لتصل ا ل ر ح م ة وتحمل الكل ة وتغيث الملهوف ة وتقرئ الضيف ة وتعين على نوائب النوائب معناها الحوادث على نوائب الدهر أ و نوائب الحق وفيه كما قال أ ه ل العلم أ ن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الخلق سبب ل ل ع ص م ة من مصارع السوء والهلاك و أ ن الذي يعمل بمكارم ا ل أ خ ل ا ق يعصمه الله من الوقوع في كثير من المهالك ف إ ن خ د ي ج ة استندت إ ل ى المكارم التي يفعلها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ خ ذ ت من هذا أ ن هذا يحجبه وفيه مدح ا ل إ ن س ا ن أ م ا م ه بما يستحق إ ن كان ت في هذا م ص ل ح ة ف إ ن خ د ي ج ة قالت هذا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو لا يحب المدح لكنها مدحته في و ج ه لترتب ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة على هذه ا ل م س أ ل ة وفي الكلام بيان عقل خ د ي ج ة وكمال فهمها ورباط ج أ ش ه ا وقوتها وفهمها إ ذ أ ن ه ا وقفت معه لم تتزعزع وساندته ووقفت معه صلى الله عليه وسلم ثم أ خ ذ ت ه إ ل ى ورقه بن نوفل فقص النبي الله صلى على ي ه وسلم ل ع و ر ق ة وكان و ر ق ة في آ خ ر عمره وكان قد عمي ا وله في قريش م ك ا ن ة وورق ابن نوفل ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي من أ ب ن ا ء قصي من صميم م ك ة و أ ه ل م ك ة يهابونه فقال هذا هو الناموس و ك ل م ة الناموس معناها صاحب الخبر والعرب تقول من جاء بخبر خير ناموس من نقل خبر الخير ناموس ومن نقل خبر السوء جاسوس البنقل الخبر الكعب جاسوس و البنقل الخبر كويس نو ا م و س نحن عندنا ناموس بنقل الدم و بنقل و ا ل أ م ر ا ض دا ناموس بتاعنا نحن لكن دا ناموس ثاني الناموس هذا هو الناموس الذي أ ن ز ل على موسى يا سلام إ خ و ا ن ن ا أ ن ا ما ق د ر ت ص و ر اللحظات التي كان يعيشها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما يعتلج في نفسه من المشاعر ا ل م خ ت ل ف ة فهو في ح ي ر ة من أ م ر ه وهذا معنى قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى بنت وهب ا بن ز ه ر ة ا بن كلاب ا ل ز ه ر ي ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل ش ر ي ف ة فما كان له أ ن يقع في عصيان أ ص ل ا لكنه ما م ت أ ك د و ر ق قال له هذا هو الناموس الذي أ ن ز ل على موسى وليتني جذعا إ ذ يخرجك قومك قال أ و مخرجيهم قال ما جاء أ ح د بمثل الذي جئت به إ ل ا عودي و أ و ذ ي ولو أ ن ي كنت فيها جذعا لانصرنك نصرا م ؤ ذ ر ا لكن الله أ ر ا د أ ن لا ينصره إ ل ا هو و أ ن ل ا ينصره ورقه مات بعدها ورقه بقليل و رجع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى البيت و فتر الوحي اختلف أ ه ل السير في فتور الوحي قال بعضهم س ت ة أ ش ه ر و هو قول الواقدي و قال ابن عباس أ ر ب ع و ن يوما و هو الراجح ورجح المبارك فوري في الرحيق المختوم أنه ك انه ت عشرة أيام أ ن بعد ذلك رجع ليتم ا ل ع ش ر ة أ ي ا م وفي ا ل ع ش ر ة أ ي ا م ما جاء وحي وبعد أ ن خرج في أ و ل يوم من العيد و هو خارج في أ و ل يوم من ش و ا ل جاءه الوحي ث ا ن ي ة وفي البخاري أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ضاق ضيقا شديدا لما, لما وقف الوحي ل أ ن ه كان يريد أ ن يستبين ا ل أ م ر حتى أ ن ه كان يريد أ ن يتردى من شاهقات الجبال والحديث في البخاري غير أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي ضعف الحديث وقد عجبت جدا كيف يضعف الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي الحديث البخاري ا ل أ ل ب ا ن ي يقول أ ن التردي من شاهقات الجبال ينافي ع ص م ة ا ل ن ب و ة ويدلل على أ ن هذا من تعليقات محمد بن شهاب الزهري ولم تكن من صميم الحديث ولكن إ ذ ا كان الحديث في البخاري فهو حجه حتى يسمع صوت جبريل يقول له إ ن ك نبي فيقف وهذا يدل على أ ن انقطاع الوحي ما كان ع ش ر ة أ ي ا م فاميل إ ل ى ما مال اليه عباس أنه أربعون ما ابن عباس أ ن ه انقطع أ ر ب ع و ن يوما فيها مات و ر ق ا بن نوفل وجاءه ث ا ن ي ة في بطن الوادي بعد أ ن نزل من الجبل في بطن الوادي لما نزل وجد الملك الذي جاءه في حراء على رفرف بين السماء و ا ل أ ر ض إ م ا كرسي و إ م ا فرش بساط قاعد فيها قال له يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ذ ر وربك فكبل وقيل أ ن ه لما ر آ ه خاف وذهب وتدثر ف ج ع ه الوحي وهو في فراشه لكن نزل بعد ا ق ر أ المدثر م ب ا ش ر ة فقام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و خ د ي ج ة اصر على أ ن ه ا ا م ر أ ة ليست ع ا د ي ة هي اختيار الله لنبيه تفهمي أ ن ا جاب في زمن زي ده أ و ل ح ا ج ة م ر ة ع ا د ل ة ما, ما ص غ ي ر ة عمرها لمن ا ز و ج و ه اربعين س ن ة م ز و ج ة ق ب ل راجلين و ا ل د ة منهم عندها مال م ك ة كلها تحترمه تسمى ب ا ل ط ا ه ر ة زول بيده ل ف ت ح خشم ف ي ه ا مافي ه عقل ما عادي ب د أ يقول يا خ د ي ج ة إ ن ي أ خ س ى على نفسي أ ن ا خائف أ ك و ن ي عقلي ن ي ع ذهب ل أ ن ه أ ح ي ا ن ا يرى جبريل في البيت وبيت خ د ي ج ة قال السهيلي في الروض ا ل أ ن ف ي بيت خ د ي ج ة أ ك ر م ب ق ع ة في م ك ة بعد المسجد الحرام أ ك ر م ب ق ع ة لكثره ما نزل فيه جبريل بالوحي ولعل كل ا ل ق ر آ ن المكي نزل في بيت خ د ي ج ة ما في كلام بيت م ا غير عادي لما نزل قال يا خ د ي ج ة جاءني ص ا ح ب الذي جاءني في الغار فقالت له مكانك جاءت خ د ي ج ة وعملت اختبار جلست و أ ج ل س ت النبي على وركها ا ل أ ي م ن قالت أ ت ر ا ه قال نعم حولته على وركها ا ل أ ي س ر ورجلها اليسرى أ ت ر ا ه قال نعم وضعته في وسطها قالت أ ت ر ا ه قال نعم فكشفت عن شعرها ورفعت عن ساقها قالت أ ت ر ا ه قال ذهب يا خ د ي ج ة قالت ابشر ف إ ن ه ملك وليس بجن هذا في بيت خ د ي ج ة والله بيت يا سلام لكن خ د ي ج ة ذ ا ت يا اخي ما مرر سبحان الله مشى تعمل أ ك ل يعني شوف الانتاج قبل خمسه عشر س ن ة ده عريس وعروس بعد خمسه عشر س ن ة العريس بلا نبي والعروس صارت أ م ا للمؤمنين إ ل ى يوم الدين ماشي تعمل لو أ ك ل أ ك ل بس إ د ا م لما جاءت وجدت جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنبي إ ن الله يقرئ خ د ي ج ة السلام الحديث متفق عليه و أ ق ر ئ ه ا مني السلام وبشرها ببيت في ا ل ج ن ة من ق ص ر أ ي من ي ق و ت ة م ج و ف ة لا صخب فيه ولا نصب قال السهيلي في الروض الانف أ أو ن ف في ل ل ر و ا أ قال رحمه الله وبشرها ببيت ل أ ن ه ا آ و ة النبي والحبيب في بيتها و أ ر ا د الله أ ن يكافئها ببيت أ ف ض ل من بيتها ومن قصب لما لها من قصب السبق ي ولا صخب فيه ولا نصب ل أ ن ه ا ما عرضت للحبيب لا لصخب ولا لنصب يا أ خ ي خ د ي ج ة م ر ة غير ع ا د ي ة ج ا ء ت حليمه ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم ا ل س ع د ي ة في م ك ة بعد إ ر ض ا ع ه فوجدت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع خ د ي ج ة وهذا قبل ا ل ن ب و ة ف ر أ ت خ د ي ج ة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلقا م ك ل ق يريد أ ن يكرمها وليس عنده شيء ف أ ه د ت ه ا خ د ي ج ة أ ر ب ع ي ن ر أ س ا من غنم أ ه د ت خ د ي ج ة ح ل ي م ة إ ك ر ا م ا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ د ي ج ة ا م ر أ ة يا أ ي ه ا المدثر قم فانذر وربك فكبل وثيابك فطهر والرجز ف ه ج ر ولا تمنن فاستكثر ولربك فاصبر وهي آ ي ا ت لها د ل ا ل ة وفيها من معاني ا ل م ف ا ر ق ة ووضوح المنهج إ ن ه التوحيد خ ل ا ص ة هذه ا ل د ع و ة أ ن ه جاء بالتوحيد بعد هذه ا ل آ ي ا ت قام النبي صلى الله عليه وسلم ل م د ة ثلاث سنوات يدعو الناس إ ل ى ا ل إ س ل ا م سرا إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة ما على الناس ثلاث أ ع و ا م ب د أ يكلم خ د ي ج ة ف أ س ل م ت واختلف أ ه ل السير في أ و ل من آ م ن والعلماء كما قال ابن عبد البر خ د ي ج ة أ و ل من آ م ن من الخلق أ ج م ع ي ن لكن في التقسيم في النساء خ د ي ج ة وفي الصبيان علي والدليل على هذا أ ن أ ب و عفيف الكندي يقول أ ن ه ر أ ى رجلا و ا م ر أ ة وصبيا يصبون الماء على أ ي د ي ه م وهو لا يعلم هذا الوضوء ويصلون في منى والناس على شرك قال ومعي العباس فقلت العباس من هذا قال هذا محمد بن أ خ ي وهذه خ د ي ج ة ا م ر أ ت ه وهذا ا بن أ خ ي علي بن أ ب ي طالب و أ س ل م أ ب و عفيف الكندي بعد ذلك وقال يا ليتني كنت الرابع بعد ذلك أ س ل م ل ك ن و يحكي ما ر أ ى لما كان في ا ل ج ا ه ل ي ة وقد جاء من مكان بعيد ل م ك ة و أ و ل من أ س ل م من الرجال على ا ل إ ط ل ا ق ي ع ن ب و بكر فقد قال ما من أ ح د دعوته إ ل ى ا ل إ س ل ا م كانت له ك ب و ة أ و إ ل ا عكم ة عكم ة يعني وقف قال خلا أ ب ا بكر الوحيد الذي ما تردد و كان اختياره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موفقا أ ب و بكر رجل في م ك ة محترم جدا أ و ل ا عمره يقارب عمر بن ربي سلم في الاربعين رجل معروف عن أ ه ل م ك ة وقريش تحترمه وهو من بنيتين بن مره وهم ع ا ئ ل ة عبد الله بن جدعان الذي عمل في ا ل حلف الفضول في داره فهم لهم على أ ه ل م ك ة أ ي ا د ي ط و ي ل ة ف أ س ل م أ ب و بكر و أ ب و بكر ل أ ن ه رجل مؤثر إخواننا لما يكون في زور فعلا أ ن ت تعرف في زور مستقيم ويدعو هذا يؤثر جدا استطاع أ ب و بكر رضي الله عنه في خلال أ ي ا م م ع د و د ة أ ن يقنع م ج م و ع ة من الرجال ثماني ة رجال عثمان بن عفان و ط ل ح ا بن عبيد الله التيمي وهو ابن عم أ ب ي بكر والسعد ا بن أ ب ي وقاص الزهري وعبد الرحمن بن عوف و الزبير بن العوام بالله يا اخواننا العشره المبشرين بالجنه س ت ة منهم د خ ل و ا ا ل إ س ل ا م وبكره الصديق و أ ب و عبيد بن الجراح ولكنه ت أ خ ر قليلا أ ي ض ا أ ق ن ع ه ابو بكر الصديق وعثمان بن موضعون و أ ب و سلمه بن عبد أ س د المخزومي هؤلاء أ س ل م و ا قريبا من بعض هؤلاء ا ل ث م ا ن ي ة وبعد ذلك ب د أ ا ل إ س ل ا م ينتشر في م ك ة لكن هنا سؤال مهم جدا أ ن ا كنت أ س أ ل نفسي هذا السؤال ثلاث أ ع و ا م قريش لم تفتح ف م ا ه ذ ه ك ل م ة ا ل إ س ل ا م ب د أ يخش في الناس وما من بيت في م ك ة إ ل ا و له ذكر عن ا ل ن ب و ة و ا ل إ س ل ا م لكن إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة لم تفعل قريش شيء ساكت ساكت هم ع ا يعلم ذلك كويس والذين أ س ل م و ا في م ك ة وهذه م ل ا ح ظ ة ع ج ي ب ة جدا معظمهم من قبائل قريش ا ل م خ ت ل ف ة يعني لم يكن حزب النبي صلى الله عليه وسلم حزبا هاشميا إ ن م ا كان حزبا إ س ل ا م ي ا والدليل على ذلك خالد بن سعيد ا بن العاص ا بن أ م ي ة و أ م ي ة ا بن عبد الشمس وعبد شمس و عبد شمس ا بن عبد مناف و عبد مناف ا بن من ا بن قصي أ س ل م و أ س ل م ت زوجته أ م ي ن ة بنت خلف و أ س ل م حاقب بن الحارث وزوجته ف ا ط م ة بنت المجلجل أ س ل م من ناس بدل أ و ا ئ ل يعني في ن ا س م أ و ل م ر ة يسمعوا ا ل أ س م ا د ي يقولك أ و ل م ر ة ي س م ع و ن عارف في الثلاث سنوات كانت ا ل ح ص ي ل ة ت س ع ة وثلاثين مسلم ديهم فيون قلت ولك د ي ه ت س ع ة وثلاثين أ س ل م و ا و أ س ل م بعض الضعاف في م ك ة من الموالي بلال وعمار وصهيب أسلم وزيد رضي الله عنه بن ح ا ر ث ة قد أ س ل م أ ي ض ا وهذا ا ل إ س ل ا م قريش وقفت منه موقف عدائي مبدئي ولكنها لم تعلن ا ل ع د ا و ة لم تعلن قريش ا ل ع د ا ء للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت انو في إ س ل ا م و أ ن محمد يدعي ا ل ن ب و ة وده حاجه ة س ن ج ي ف عندها ب ع ش و ي ة إ ن ه ه م سامعين كويس فبعد ثلاث أ ع و ا م أ و بعد ثلاث سنوات نَزَلَ عَلَيْهِ ق ولكن يجب ان يكون ا ل هناك افضل من عَلَيْهِ اجل ل المشركين ل ثلاثة ن والمشكله ت في ل انت انت أنه ا ل م ك و ا ت هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينشر فيها دعوته والعجيب في ذلك أ ن هؤلاء كانوا يلتقون في دار ا ل أ ر ق م ا بن أ ب ي ا ل أ ر ق م وينبغي أ ن أ س ل ط الضوء على ا ل أ ر ق م ا بن أ ب ي ا ل أ ر ق م والله يا اخوان الدين ا ده الدين ده فيه ح ل ا و ة ع ج ي ب ة خلاص الناس د ي ا ل أ س ل م و ا قريش قريش ليست ق ب ي ل ة ع ا د ي ة ولم يكن أ م ر العقائد أ م ر ا عاديا يعني عداء قريش كان عداء حقيقيا ا ل ق ر آ ن ت ظ ر ا ل ق ر آ ن كله في قريش وكفاركم أ خير من أ و ل ئ ك م هذا الكلام لقريش أ م لكم ب ر ا ء ة م ن ب ر ا ء ة في الزبر سيقولون نحن جميع منتصر و ك أ ي من ق ر ي ة هي أ ش د ق و ة من قريتك التي أ خ ر ج ت ك أ ه ل ك ن ا ه م فلا ناصر لهم قريش تعاند عناد س ر ي د جدا ل أ ن ه ا تمثل ا ل ق م ة ا ل د ي ن ي ة ب ا ل ن س ب ة للعرب وهم يعبدون ا ل أ و ث ا ن والعرب تبع لهم في ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و أ ر ا د الله أ ن يخرج نبيه من هذه البلد من البلد الحرام قال لتنذر أ م القرى ومن حولها فبالتالي كانوا يلتقون في دار الارقم أ ر ق ل أ اسمه ا ل أ ر ق م ابن عبد مناف ا بن أ س د المخزومي ابن عم نو ابن عم أ ب و جهل ا ل أ ر ق م ابن أ ب ي ا ل أ ر ق م أ ب و ا ل أ ر ق م ده دي و ن ي ت ه ا ل أ ر ق م ابن عبد مناف ال هو ابو ا ل أ ر ق م ابو ا ل أ ر ق م اسمه ن ه عبد مناف و ابن أ س د المخزومي وهؤلاء لهم ص ل ة بسوده بنت ز م ع ة ا بن أ س د ام المؤمنين ف ا ل أ ر ق م ده وده هذا الكلام جداً. كان ل م ا ل ر ن و ل صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه يلتقون كثله م ؤ م ن ة و ر ا ب ط ة إ ي م ا ن ي ة ق و ي ة غير ع ا د ي ة في وسط ظلام وركام من الخرافات والباطل يلتقون يؤسسون لهذا المجموع د ي يؤسسون ن لهذا ل ا الكبير من المليار ومئتي مليون م س ل م الذين تشرون في العالم ب د أ بهذه ا ل ث ل ة ا ل ق ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة يلتقون في دار ا ل أ ر ق م وكان اختياره لدار ا ل أ ر ق م موفقا ل أ س ب ا ب السبب ا ل أ و ل ا ل أ ر ق م م خ ز و م وبنو مخزوم أ ع د ا ء بني هاشم منذ الصغر فكونه يختبئ في دار ا ل أ ر ق م المخزومي الذين يعادون بني هاشم فيها ت ع م ي ة وتمويه ثانيا ا ل أ ر ق م كم كان عمره يتخيل ل م ا عنده بيت وفاتح بيت المسلمين بدس عمره تسع عشر س ن ة كان صغيرا فلا يلفت ا ل أ ن ظ ا ر ما كان الدار أ و بكر ولا دار عثمان هؤلاء كبار وظاهرين جدا و ا ل أ ر ق م فتى مغمور في م ك ة داره كانت في ا ل ص ف ة في م ن ط ق ة الصفا م ن ط ق ة ك ث ي ر ة الزحام و ا ل ح ر ك ة ولذلك ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ك ك ث ي ر ة الزحام لما يشوفها المسلمين ما بكون ي في أ ي أي تشويش فاختار النبي دار ا ل أ ر ق م ا ل ف ت ح يا سلام يا أ خ ي والله ا ل أ ر ق م ده يا أ خ ي ن ا ل شرف شرف والله ش ر ف ده ربنا ادل الناس بعدين ا ق و ل ت ح ا ج ة الشرف الزيده ما بقدموا له الطلب يعني ا ل أ ر ق ا م ذا ما قدم و ا لله ا ل طلب قال له أ ن ا أ ك ب ر ص ح ب ة الدار اللي تؤوي ا ل د ع و ة في بدايتها ما قدم طلب الله جعلوا واختاروا و آ م ن شوف ا ل إ ي م ا ن بالله شوف كيف أ ن ا ل إ ي م ا ن وهذه اهم فوائد المرحله التي نتحدث عنها والثلاث سنوات تدلل على أ ن ا ل إ س ل ا م يتعاطى مع الواقع إ ذ ا كان رسول ا ل إ س ل ا م المؤيد بالوحي المؤيد من عند الله جل وعلا يمكث ويكمن ثلاث سنوات في دار ا ل أ ر ق م ا بن أ ب ي ا ل أ ر ق م يا سلام لما نقلوا أ ن ز ل عشيرتك ا ل أ ق ر ب ي ن ما تكلم مع زول نادى بني هاشم وكانوا أ ر ب ع ي ن رجلا دير مسلمين ا ا ل م ما سمعوا ذاته يسمعون من الناس إ ن ه زول قال للنبي بيسمعوا سمع لحد ح س ما تكلم معهم دعاهم إ ل ى و ل ي م ة و أ ر ا د أ ن يتكلم فقام أ ب و لهب وفشل الاجتماع أ ف ش ل الاجتماع اول نظر فارغ وقاموا ناس انفضوا ثاني دعاهم لما قعدوا قال لهم يا بني هاشم ما تقولون عني قالوا خير قال إ ن ي نذير لكم بين يدي عذاب عظيم آ م ن و ا بالله و ع ب د و ه فقام أ ب و لهب يتكلم ف أ س ك ت ه أ ب و طالب سكتوا قال لهم يا بني هاشم السوءه و ا ل ل دي مؤسيب قال لون النبي ل ل عليكم قال ل ي ة ا صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي طالب و ل ب ن ي هاشم اتمنعونني ل ل ه بعثني نبيا أ قال له أ ب و طالب نمنع ن ك ما ح ي ن ا شفت نحن حيين نمنعك فقال له أ ب و لهب غير ذلك ي ابو أ طالب أ ك ب ر ز و ل أ ك ب ر بني هاشم والسيد بني هاشم هو سيد م ك ة ب ا ل ن س ب ة م ك ة كلها بتحترمه كبير في سنه ورجل ش ي ب ة وكبير فقال والله ل ن ح ق ه والله نحميه فوالد صعد النبي الجبل ونادى في الناس ب أ ع ل ى صوته يا بني فهر يا بني لؤي يا بني ع ا م ر يا بني غالب يا بني سهم يا بني جمح يا بني مخزوم بيت بيت في قريش ن د ي م ق ب ي ل ة ق ب ي ل ة يا بني هاشم حتى أ ن ه م عرفوا أ ن ا ل أ م ر فيه أ م ر لماذا ل أ ن ا ل د ع و ة لكم لكم لثلاث ا سنوات حتى قيل أ ن الرجل إ ذ ا عجز عن الوصول أ ر س ل من ي أ ت ي له بالخبر ا ل ما ب ل د ر يمشي يقول له زولا شوف الحاصل شنو ت ع ر مني اجتمعت قريش عن ب ك ر ة أ ب ي ه ا فقال لهم لو أ ن ي قلت لكم أ ن وراء هذا الجبل جيش مصبحكم أ ك ن ت م مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا هم يعلمون معنى لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا يفسر السبب الذي جعلت قريش تعاديه قريش ما عادته ل أ ن ه لم يتكلم عن آ ل ه ت ه ا ولكنه بعد ذلك ب د أ يتكلم عن آ ل ه ت ه ا وهذا معنى قوله تعالى فاصبع بما تؤمر و ع ر ض عن المشركين هم يقولون سفه الهتنا آ سفه احلامنا أ وسب آ ل ه ت ن ا وفرق ديننا والسبب أ ن ه يقول لهم هذه ا ل آ ل ه ة ب أ س م ا ئ ه ا لا تنفع ولا تضر ولو فيها ح ا ج ة ت ا ن ي كدا يتحداهم و ا ل ق ر آ ن يقول يا أ ي ه ا الناس ضري ومثلوا فاستمعوا له إ ن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذباب ا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم هزاه هز عنيفه فقال أ ب و لهب تبا لك قال لهذا جمعتنا فنزل قول ه تعالى تبت يد ابي لهب وتب و أ ب و لهب ومعه زوجته زوجته اسمها منه اسمها ام جميل أ م جميل نفسه كنيه اسمها جد م ن ه اسمها أ ر و ى بن حرب ا بن أ م ي ة أ خ ت أ ب و سفيان ط و ا ل ه حمالة الحطب وكانت أبو سفيان صخر هذه ش ا ع ر ة حتى قيل أ ن ه ا لما نزلت ح م ا ل ة الحطب جاءت تحمل حجر تقول تريد أ ن تضرب به محمد ل أ ن ه يهجوها وهي تقول الشعر تقول مذمما أ ب ي ن ا ودينه عصينا تحمل الحجر والنبي واقف وهي لا تراه حتى تقول أ ي ن محمد اين محمد ثم رجعت بعد ذلك ف أ ع ل ن انه نبي ومرت م ر ح ل ة من أ خ ط ر مراحل ا ل د ع و ة في تاريخ ا ل ا ن س ا ن ي ة ق ا ط ب ة قريش ت أ ه ب ت بعد ذلك للعداء و قريش ليس ت أ م ر عادي اخوانا ن أ ن ا والله بستغرب د ي ن ناس أ و ل ح ا ج ة عرب قريش من القبائل ا ل ع ر ب ي ة ا ل ق و ي ة عندهم منعه و ا ج ه ا ل د ع و ة م و ا ج ه ة ف ا ر غ ة هذه ا ل م ر ح ل ة نحاول أ ن نضعها في نقاط ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى انطلق النبي ب ا ل د ع و ة إ ل ى خ ا ص ة الناس سرا يدعوهم إ ل ى الله فانتشر ا ل إ س ل ا م في ثلاث أ ع و ا م في ص ف و ة البشر من أ ه ل م ك ة هذه ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة تكونت ج م ا ع ة م ؤ م ن ة في ثلاث اعوام بعضهم يقول اربعين واحد واربعين لا يتجاوز واحد واربعين شخص نهائي هؤلاء مضطهدون يدخلون دار ا ل أ ر ق م م ن أ ب ي ا ل أ ر ق م خ ل ص ه تاتي التعاليم في هذه ا ل ف ت ر ة كانت هنالك ص ل ا ة لكنها غير ا ل ص ل ا ة التي نصليها ركعتان ي في الغداه و ركعتان ي في ا ل ع ش ي أ وقد ل ى و صلت خ د ي ج ة هذه ا ل ص ل ا ة لكن خ د ي ج ة رضي الله عنها لم تصل ي ص ل ا ة ن ا الخمس هذه ا ل ن ص ل ي ه ه ذ مغرب و ع ش ا و فجر و ظهر و عصر ما صلتها ل أ ن ه ا توفيت قبل المعراج قبل ا ل إ س ر ا ء قبل فرض ا ل ص ل ا ة ولكنها من أ ه ل ا ل ج ن ة ومن أ ش ر ا ف وسادات أ ه ل ا ل ج ن ة بل هي من سادات نساء العالمين من ا ل أ و ل إ ل ى ا ل آ خ ر لن تجد أ ك م ل منها إ ل ا من عدهم النبي عليه الصلاه والسلام على ا ل أ ص ا ب ع مريم بنت عمران و خ د ي ج ة بنت خويلد و آ س ي ا بنت مزاحم و ف ا ط ي ة بنت محمد وفي ا ل ح د ي ث الصحيحين فبالتالي شيء عجيب يصلي ر ق ع ت ي ن في الفجر و ر ق ع ت ي ن ب الليل المجنون بس ما في اي ح ا ج ة ثانيه هذه الصلاه كانت م ف ر و ض ة في ث ل ا ث أ ع و ا م توفي ورق بن نوفل وورق بن نوفل صحح ا ل أ ل ب ا ن ي حديثا في فقه ا ل س ي ر ة في الهامش ب أ ن له ج ن ة أ و جنتين ل أ ن ه قال له في آخر قبل ما يموت رسول فتر ة الوحي بعد ما مشلوه ا و ر ق ا لجانب ل ي صلر في الطواف فقال له ما الذي جاء في مستجد بعدما ا ل يوم ا د ي ك جاء في الغار ت ا ن ي جاء قال ل ي ما جاء من حد حسن فمال و ر ق ة ا بن نوفل وقبل النبي في يافوخه قبل في راسه وقال له إ ن ه الناموس الذي كان ينزل على موسى بعد ورقمات عرفته ومن السمات ا ل ب ا ر ز ة في هذه الثلاث أ ع و ا م ح ص ل ص ل ا ب ة في إ ي م ا ن ا ل ف ئ ة ا ل م ؤ م ن ة يتنزل عليهم ا ل ق ر آ ن ي ع ي ش و ن أ ه ل م ك ة سرا ويكتمون دعوتهم وهنا نقول كما قال ابن القيم رحمه الله ا ل د ع و ة مرت بمراحل ا ل س ر ي ة ا ل ت ا م ة ل ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة م ر ح ل ة الدهر ب ا ل د ع و ة مع الكف عن القتال وهذه ا ل م ر ح ل ة نحن فيها ا ل آ ن د ي بعد ثلاث سنوات اسمع جنو أه؟ الجهري ب ا ل د ع و ة طلع الجبل و جهر بعدها ذ يمشي في أ ي محل قاعدين يكلمون يقولون ما تنفع ا ل آ ل ه هذه و يشاكلوا و يجولوا و ل ق ا ه ن في انديهم أندية ينصحهم و يعظم ه و يذكرهم يصدع و ا ل ص ح ا ب ة ي ص د ع ه ا دا اسم الجهري ب ا ل د ع و ة مع الكفشن عن القتال حتى هاجروا عشر سنوات ثلاث سنوات س ر ي ة و عشر سنوات جهريه بدون قتال طلعت س ن ة في م ك ة انتهت كده جاءت ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة الجهري ب ا ل د ع و ة مع قتال المبتدي مع قتال شنو المبتدي ودي استمرت من غ ز و ة بدر أ و من ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل ح د ي ب ي ة إ ل ى شنو الحديبيه كان ت شنو كان ت ج ه ر ي ب ا ل د ع و ة مع قتال شنو أو كدي بعد ا ل ح د ي ب ي ة وفتح م ك ة ا ل ج ه ر ب ا ل د ع و ة مع قتال كافه المعارضين ب ت د ي ن ا ل م ل ل د ع و ة كل من يقف مثل م ب ت د ي ن زول ما ك ا ت ل ن ا لكن أ ب ا ا ل د ع و ة يقاتل وهذا يدل على أ ن ه الجهاد الذي لم ينسخ إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا في ه إ ش ك ا ل ا ل آ ن في بعض الناس يقول لك خلاص نحن نوقف الجهاد نوقف الجهاد لي للتاني ما في جهاد كيف ما في جهاد الجهاد, الجهاد ماض إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة لا يبطله جورجائر ولا عدل عادل وقتال من نجهر بالدعوه من يعترض عليها يقاتل ولو كان العالم كله هذه مراحل ا ل د ع و ة طيب بعد ذلك لما صدع ن ا وسلم بدعوته ب د أ ت قريش تواجه هذه ا ل د ع و ة هذا شيء طبيعي و أ س ا ل ي ب قريش في م و ا ج ه ة ا ل د ع و ة كانت أ س ا ل ي ب ك ث ي ر ة جدا منها ا ل س خ ر ي ة والاستهزاء إ ن الذين أ ج ر ب و ا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون و إ ذ ا مروا بهم يتغامزون يضحكون حتى يقول له من ا ل س خ ر ي ة و ا ل ت ه ك م أ ت ز ع م و ن أ ن هنالك جنه ومن هذه أ ن ه م كانوا يقولون للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقولون له أ ت ر ي د ن ا أ ن نؤمن لك قال نعم. قالوا نعم ق ا ل سير ب ا ل ق ر آ ن جبال م ك ة ضيقت علينا الفجاج وجعلها أ ر ض ص ا ل ح ة للزراعه وابعثنا من من قصيا ن س أ ل ه ف إ ن قال نؤمن نؤمن كويس؟ فانزل الله قوله جل وعلا ولو أ ن ق ر آ ن ا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 كانت هذه اعتراضات المشركين و تهكمهم قلنا ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و دعوته تعرضت للتهكم و السخريه من أ م ث ا ل ما قالوا و في ذلك أ ن ز ل الله قوله تعالى إ ن ا كفيناك المستهزئين و منهم النضر ابن الحارث و ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيط والنضر ا بن الحارث يرجع نسبه إ ل ى قصي فهو من أ ب ن ا ء ع م و م ة النبي صلى الله عليه وسلم و ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيط والنضر قتله النبي يوم م بدر بعد ان أ س ر يعني ما قتل من ا ل أ س ر ى إ ل ا النضر و ع ق ب ة و ل ل ن ظ ر ق ص ة ط و ي ل ة مع قتيل ة بنت الحارث ارسل م ق ص ي د ة ط و ي ل ة جدا لما قتله يا راكبا إ ن ا ل أ ث ي ل م ظ ن ة من صبح خ ا م س ة و أ ن ت موفق مني إ ل ي ك و ع ب ر ة م س ف و ح ة جادت بواكفها و أ خ ر ى تخنق هل يسمعني النضر إ ذ ناديته أ م كيف يسمع ميت لا ينطق ظل الصيوف لله أرحام هناك بني أبيه تنوشه فأخذت تشقق قتل نبي سلم النظر والحارث ا بن طلاطله هو خزاعي أ ي ض ا كان من الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بن أ ب ي معيط حتى أ ن ه قال لقريش سوف أ ب ز غ لكم في وجه محمد وبزغ لكن الله كفاه فلم تقع فيه ا ل ب ز غ ة و ع ت ي ب ة ا بن أ ب ي لهب و أ ب و لهب نفسه كان من المستهزئين وقد مات أ ب و لهب ميته شرميته حتى أ ن أ ب ن ا ء ه لما أ ص ا ب ت ه ا ل ع د س ة و تقيح جسمه و نتل ما استطاعوا ان يدفنوه الا انهم رجموه بالحجاره حتى واروه وعتيبه الذي تزوج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أ ن يدخل بها فامره اهل مكه ان يطلقها عداء, عداء عجيب فطلقها فتزوجها عثمان رضي الله عنه أ ي ض ا خ ن ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بثيابه فدعا عليه النبي وقال اللهم ص ل ت عليه كلب ا من كلابك فمات م ن ط ق ة الزرقاء في الشام جاءه كلب أ و جاءه أ س د ف أ خ ذ ه أ و فحل من ا ل إ ب ل الهائج فلطه وجميع ا الذين استهزوا بالنبي جميعهم ماتوا ش ر م ي ت ة أ ب و جهل منهم ع ت ب ة ش ي ب ة منهم جميع هؤلاء ماتوا حتى حتى الحارث بن طلاطلا الخزاعي جاءه قيح في ر أ س ه فانفجر ر أ س ه فمات بعضهم ضربه سيف أ ص ب ع ه فمات وهذا مصداق قوله انا كفيناك المستهزئين وهذا صحيح شوف أ ي إ ن س ا ن يتعرض من ب يسلم صلى الله عليه و بسوء لا يموت إ ل ا ميت س ي ئ ة حتى لو ع ا ش م ئ ة س ن ة حتى بن حجر رحمه الله تعالى يقول في الدرج ا ل ك ا م ن ة في ا ل ت ر ج م ة ل أ ع ي ا ن ا ل م ئ ة ا ل ث ا م ن ة قال رحمه الله كان هنالك قائد مغولي جمع المغول لحرب المسلمين وجعل يسب محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهنالك كلب مربوط ف إ ذ ا بالكلب يقطع قيده ويشف القائد من حلقه حتى قتله ف أ س ل م ا ر ب ع ة آ ل ا ف مغولي في الحال إ ن ا كفيناك المستهزئين وهؤلاء منهم أ غ ل ب ه م هم أ ه ل القليل اهل البئر التي قتل فيها من قتل يوم بدر وخاطبهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي استهزاء ما بعده استهزاء استهزاء شديد للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ س ا ل ي ب ه م ا ل م ا ك ر ة الضغط عليه عن طريق عمه أ ب و طالب و ب ا ل م ن ا س ب ة شوف ربك الرحمن د ه يعني حكمه ب ا ل غ ة أ ب و طالب سيد في قومه جاءه الوفد ا ل أ و ل فيه أ ب و جهل والمطعم بن عدي و ب النسب المطعم بن عدي هاشم او من ع م و م ة بني هاشم المطعم بن عدي لو, لو تذكرون انه عبد مناخ جاب اربعه اولاد صح جاب عبد شمس وعبد ا ل ع ز ة ونوفل صحر مصح ن و ف ل وهاشم ف ن و ف ل هو ج د المطعم بن عدي و أ ب و البحتري العاص ا بن هشام ا بن الحارث ا بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي قال وهو دا ودعم ا ل خ د ي ج ة ا بن تخويلد بن أ س د ا بن عبد ا ل ع ز ة ا بن قصي طوال لجم أبو اللجم ب وأبو ح ت ر ي ا ب ح ت ر ي د ه لأنه م من شوي أحفظوا لأنه من الذين سينقضون الذين الصحيفة ومعه المطعم بن عدي وكان النبي يحترم المطعم بن عدي والناسبه ما كان من المستهزئين لكنه كان من المعارضين والعاص ا بن وائل ا بن سعيد السهمي و ش ي ب ة ا بن ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ة ا بن أ م ي ة ا بن عبد ش م س ا بن عبد منافي بن قصي كل هؤلاء جاءوا إ ل ى أ ب و طالب وقال يا اخي تماشفت و ا ل د خ و ك عمشن و فردهم ردا ج م ي ل ة ق ا ل و ا م ا س ه ا م ش ك ل ة ويحصل خير وكذا مشوا ا بعد شويه الرساله ما وقف يتكلم والناس يسلموا يسلموا فجاء الوفد ث ا ن ي ة لابو طالب ومعهم حل قالوا يكف عن آ ل ه ت ن ا ونكف عن إ ل ه ه يدعو الناس يدخلون لكن ما يقول الات ل والعزى بي... و ا ل بي... إ س م ما يقول ما يقول درت انفع وما يقول درت حجار ي خلوهم ف أ ر س ل النبي الى ابن أخيه محمد فجاء النبي أخيه محمد قال هؤلاء ساده قريش و و ج ه ابو ؤ ه ا أ جهل أ ب و العاص أ ب و البحتريه العاص بن هشام ا بن الحارث ا بن أ س د ا ل ل ه و ا بن قصي كل هؤلاء يعني موجود فظن النبي أ ن عمه يريد أ ن يتخلى منه فقال مقولته ا ل م ش ه و ر ة لو وضعوا الشمس بيميني والقمر عن شمال وقيل أ ن ه كان بغير ح ض ر ة هؤلاء ثم استعبر وبكى و ق ا م ومشى ظن أ ن عمه تخلى منه فناداه أ ب و طالب وقال له وكان أ ب و طالب شاعرا مجيدا لقد علمت ب أ ن دين محمد من خير أ د ي ا ن ا ل ب ر ي ة دينا دعوتني وعلمت أ ن ك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أ م ي ن ا فاصدع ب أ م ر ك ما عليك غ ض ا ب ة وقر بذاك منك عيونا فوالله لن يصلوا إ ل ي ك بجمعهم حتى أ و س د في التراب دفينا يعني ن ص ر ن ص ر عجيب خلاص فانطلق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويتكلم أ ر س ل ت قريش وفدا ثالثا وفي هذه ا ل م ر ة أ ر ا د و ا أ ن ي و ا ج ه أ ب و طالب م و ا ج ه ة ص ر ي ح ة وقالوا له شوف كيف لان ذا ك نعطيك ع م ا ر ة ابن الوليد ابن ا ل م غ ي ر ة المخزومي يكون لك ولدا و ت ع ط ن ا محمدا نقتله إ ن ه فرق ديننا و أ د خ ل علينا ما تنكره علينا العرب دي المرة التالتة ها لمنه أه؟ لمن أ ب ي طالب أ ب و طالب ما تكلم معهم تكلم مع المطعم ا بن عدي ل أ ن المطعم ا بن عدي ا بن نوفا ل بن عبد منافي بن قصي قال له ما أ ر د ت إ ل ا خذلاني قال انت ما أ ر د ت إ ل ا خذلاني و أ م ر ما بدا لكم أ د ا ه س و و س و و قال له المطعم إ ن قريش أ ن ص ف ت ك و أ ن ت شيخها قال والله ما أ ن ص ف ت م و ن ي تعطونني ولدكم أ غ ذ ي ه لكم و أ ع ط ي ك م ولدي تقتلونه والله ما أ ن ص ف ت م و ن ي ثم أ ل ف أ ب و طالب ق ص ي د ة ل ا م ي ة م ع ل ق ة في أ ك ث ر من م ئ ة وسبعين ب ي ت والله يا اخوانا اصر أ ن ا م ل ق ي ا ل تفسير للكلام دا إ ل ا كلام العلامه بن القيم رحمه الله قال رحمه الله في زاد المعاد من ر ح م ة الله بنبيه أ ن يكون أ ب و طالب كافرا مع الحنان و ا ل ع ا ط ف ة له إ ذ أ ن أ ب و طالب لو أ س ل م لسقط من عين قريش ولقتل بعد ذلك النبي ولقاتلوهم صراحه في تلك ا ل م ر ح ل ة أ ر ا د الله ل أ ب ي لهب أ ن يكون معاديا و أ ب و لهب ب ا ل م ن ا س ب ة ك ل م ة أ ب و لهب هو اسمه عبد ا ل ع ز ة لكن أ ب و لهب ليس الذم مدح بالمناسبه لان وجهه كاللهب من الجمال و ا ل إ ش ر ا ق العرب لما لقوا ا س ن ا ي ر قالوا أ ب و لهب ده أ ب و لهب عمه وكان في سوق ذي مجاز له غديرتان يسجع ش ع ر ضفيرتين ضفيرنا ل ز ل ب ه جاي و ضفيرنا ل ز ل ب ه جاي و يذهب حيث ذهب محمد ينادي ا ل أ ق و ا م و في الموسم يكلم الناس عن ا ل إ س ل ا م يقول هذا ابن أ خ ي ص ب أ عنا و سفهنا لا تسمع له فيقال من هذا يقال عمه فيقول بعض الناس لو كان فيه خير لما عاداه عمه و لما عارضه عمه ده أ ب و لهب أ ب و طالب عكسه تماما أ ب و طالب بالرغم من هذا الكلام أ ب و طالب أ ص ل ا ما آ م ن ما آ م ن حتى في أ ب ي ا ت ا ل ق ا ل ة دي لولا ا ل م ل ا م ة أ و حذار م س ب ة لوجدتني سمحا ب ذ ا ت مبينه وفي ا ل ل ا م ي ة قاسين والله لولا س ب ة تجر كتأ على في المحافلة قال لي أشياخنا أنا في ك وقال ن معك عير لكي ل خايف ا و م بل ق له في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر س أ ح و ط ك و أ ح م ي ك ما حييت ولكن نفسي لا ت ط ا و ع ن ي أ ن أ ت ر ك مله عبد المطلب وذلك د ي و ا ل ع ق ي د ة كانت عند العرب ر ا س خ ة العرب ا ل آ ن م ا عند ه م ع ق ي د ة ذ ا ت و لا ر ا س خ ة لا في الضلال لا في الحق الرأس و ل ا ن العرب كفار كفار أ ص ل ي ي ن كفار جدد جد. حسنا كفار جدد جد و ل ا م س ل م ي ن جدد جد زمان ا ن س ب و ا ل ه ابو د ي ن أ ب و طالب كفار جدد جد. انه م ق ن ا ع ة ق ن ا ع ء ن ا ن ه كناء بشنو كدريني روتانه ق ن ا ع ت ولدريم شو ع ل ي ك ل م ه د عرب ع ر ب مارغول الشباب ما ابو طالب أ ر ا د ه الله أ ن لا يسلم حتى ي ك و ن له شيء تنظر إ ل ي ه قريش قريش أن تعمل حساب لا شيء ما فينا يقول طالما هو معانا ما ب ط ل لكن لو قال ما م ع ك م و أ س ل م ح ي ل شنو حيحصل خلاص ا ل م ف ا ص ل ة و قريش ما زالت تجعل ل أ ب ي طالب مكانه ا ل أ م ر الثاني أ ر ا د الله أ ن يعلم ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل ب ش ر ي ة إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ا ل أ م ر له وحده و أ ن الهدايه بيده لا بيد الخلق وان كان سيد الخلق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن أ ب ا طالب نفعه دفاعه هذا ف إ ن النبي أ خ ر ج ه من النار الى ضحضاحها و أ م ا أ ب و لهب ف إ ن ه في قاع النار وفي دركها ا ل أ س ف ل أ ب و طالب قال شنو ق ص ي ر ة ط و ي ل ة أ ن ا أ د ي ك م منا ه بعض ا ل أ ب ي ا ت عشان تتصوروا الواقع لما ر أ ي ت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل ا ل ع ر ا ء والوسائل وصارحونا ب ا ل ع د ا و ة و ا ل أ ذ ى وقد طاوعوا امر العدو المزايل أ ع و ذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أ و ملح ب ب ا ط ل في ا ل ق ص ي د ة دي يا أ خ ي أ ب و طالب ده أ و ل حي ا ا ل ق ص ي د ة دي م ع ل ق ة قال أ ه ل السير أ ج ل من المعلقات في أ د ا ئ ه ا المعنى و إ ي ص ا ل ه ا المقصود أعوذ أو طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل بعد ما يتكلم عن بسوء برب بباطل الناس كل ملح ذلك من يتكلم مكة وانه محتببا مكه وذكر قريش بانه في الحرم انه في حرم, في أنه في حرم الله قال وثور يقول عن جبل ثور ومن ارسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت, وبالبيت حق البيت من بطن مكه وبالله ان الله ليس بغافله وبالحجر المسود اذ يمسحونه إ ذ اكتنفوه بالضحى و ا ل أ ص ا ئ ل وموقئ ابراهيم في الصخر ر ط ب ة على قدميه حافيا غير ناعم ل ذ ك وتوقافهم فوق الجبال عشيه ة عرفة في ف و و ت ق ا م فوق الجبال ع ش يقيمون ة ي ب ا ل أ ي د ي صدور الرواحل قحت قال يذكروا وبالبيته هذه بكل الأمور نبذ م ح م د ن ن ب ذ ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل قال كم ا متنا ما ا ت ص ل و ا ياخي أ الزلده قوي فارس والله فارس فارس فرس قال ونسلمه حتى نصرع, نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل وينهض قوم بالحديد اليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل الروايا ة ل إ ب ل لمن تقوم قال ينهض قوم بن هاشم وينهض قوم بالحديد اليكم خوف الخوف قطع قلب وينهض قوم بالحديد اليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل بكفيفه بكفيفه مثل الشهاب سميدع السميدع الكريم الجسم عالي القوي ب ك ف ي ف ة مثل الشهاب سميدع أ خ ي ث ق ة حامل ح ق ي ق ة باسلي يا أ خ ي ق ص ي ر ة ط و ي ل ة أ ن ا حافظ فيها اشياء, يعني أشياء كده و هي ع ج ب ا ن ي شديد يا سلام قال بعد ما قال ب ك ف ي ف ة مثل الشهاب سميدع أ خ ي ثقه حامل ح ق ي ق ة باسل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا ع ق و ب ة شر عاجلا غير اجل ولكننا نسل كرام ل س ا د ة بهم نعي ا ل أ ق و ا م عند البواطل ق ا نحن تعال الأبيات الجاية لسه شوف بهم نعي الاقوام عند, ال... عند البواطل قال لعمرك لقد كلفت وجدا ب أ ح م د و إ خ و ت ه داب المحب المواصل ومن في الناس مثل محمد إ ذ ا تسابق الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إ ل ه ا ليس عنه بغافله والله يا ا خ و ا ن ا الزول ده يعني ق ص ي د ة آ خ ر بيت في ا ل ق ص ي د ة قبلها ش و ي ة قال وقد علبوا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول ا ل أ ب ا ط ل قال ولدنا عارفينه ويكذب هم عارفينه ويكذب وما بجيب ح ا ج ة من ا ل ر ت كيف إ ل ى أ ن قال ح ذ ب ت بنفسي دونه وحميته و دافعت عنه بالذرى والكلاكله والله ي ق و خ و ا ن ا ق ص ي د ة م ع ل ّ ة ط و ي ل ة ط و ي ل ة و ر ا ئ ع ة و ج م ي ل ة وقف فيها أ ب و طالب موقفا ح ق ي ق ة شجاع لكن أ ب و طالب ح ك م ة في قهر ا ل ر ب و ب ي ة و في ع ظ م ة الباري جل وعلا و في أ ن ه لا يكون إ ل ا ما يريد سبحانه وتعالى و أ ن الله جل وعلا أ م ر ه غير أ م ر البشر واختياره غير اختيار البشر وربك يخلق ما يشاء ويختار الدرس القادم ن ق ف مع ملامح هذه ا ل م ر ح ل ة إ ل ى ه ج ر ة ا ل ح ب ش ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله